يَمْضِي إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما فيها فوز سالهم خزنتها سالهم خزنتها الم ياتيكم نذير قالوا بنا قد جاءنا نذير فكذبنا قالوا بنا قد جاء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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبر ما يمسكهم إلا الرحمن ما يمسكهم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 زُكُّن إن مَنْ أَمْسَكَ رِزْقًا بَل لَّجُوه فِي عَتَمٍ وَنُفُور أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن أم يَمْشِي سويا على صراط کل وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هم الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن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 قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن